وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْجَرِي أَعْيُنُكُمُ لَنْ يُوْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّيَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَاتِنَا بِمَا تَعدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمُ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ أَوْ مَا أَنْتُمْ